وََجدِوا فيِي كُمْغِلضَه وَعلَمُ أن اللهَّه مَ المُتَّقين وَإذاَا مَا أُزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُم من يَقولُُ أيكُمْ زَادَتهُ هذه إمَانَا فَأََّا الذينَ آممَنُوا فَزَادَتهُم إمَانَ وَهُمْ يَسْتَبَشعون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 فَإِنْ سَأَلُوكَ عَنِ الَّذِي أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَإِنْ لَمْ يَأْتِهِمْ فَقَدْ جَاءَ بَشِيرٌ مِّن رَّبِّهِمْ فَأَذَكِّرْهُم بِصَوْتِ الْحَقِّ وَزِدْ عَلَيْهِ وَنَذِرْ وَقُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ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 وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۖۗ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أيام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 فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجَزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيَجَزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضياء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 فختْتِلَ في فيِي الليلِ وََّهَارِ وَماَا خَلَقَ اللهَّهُ في السماواتِ وَالْأَضضلَ آيد لآيات, لآيات لِقَمِ ياتَّقُون إِ الذيينَ لا يَرجونَ لِقَأَنا وَرَرضُ بالِالحيةِ الدُّنْيا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 يَهْدِيهِم رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِم تَجْرِي مِن تَحْتِهِم تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ اللهم وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ